واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عن تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا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 متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة ارتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا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 وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتونا كما خلقناكم أول مرا بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ تَسْجُدُ لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَخْذُونَهُ وَذُرِّيَتَهُ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِأَسَلِ الظَّالِمِ نَبَدَلَ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 فَلَمَّا جَاءَ وَزَقَ اللَّفَتَاهُ أَتِلَ غَدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوِيناَ إلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُرُوتِ وَمَا أَنْسَانِيهُ إلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجْبَابٌ قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا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 فأردت أن اعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة وصفا وأما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا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 أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يتخذوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ للكافرين نُزُلًا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا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 لنسد البحر قبل أن تأخذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد